بكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ألا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قوم ليله ونهارا فلم يزدهم دعاء في غوره وانني كلما دعوتهم لتدفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستشوشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهرا وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان وفرا يرسل السماء عليكم درارا يرسل السماء عليكم درارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجعون لله وقارا ما لكم لا ترجعون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تذل الظالمين ان تبارا الله